إلا مفوجعا شهرا فتيما قابرا يبجت لها وضرروا قد أشرفت أنواره من زارا روحنا المنا والمبتدا ولد زمان الأرض قد أسر حينت ملادت من أسانه رشدا فتنفذت أَنْوَارُهُ رجل طلوعه حتى وجوير الطلال مبتدا ولعني في صلب جاءت مريم وفقا فآسيات العجيب من حسودا وكام ناطرة وزعوا ليكون لها We are the